اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من يتجرعه ولا يكاد يصيغ ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجد ومن وراء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 أرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله